Allahumma rabbi al-asma wa al-ihya, يجعله رواجا قليلا ليُنير بسلا شديدا للذين يبشرهم من ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم هدى Oh, wow. اللهم اجعلنا بعظمتك نتكلم وبذكرك نترى اللهم يا حي يا قيوم يا قريب في علوم